سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به وضرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة سترون سيسمى الربين ودحنين يتشرد الحناء أما الدنك يثلام اتقوى ذا ثباب وان وانا ون. كان يكون يخرقا ذا قيوة التروعة واحداش يخرق ذا يسامن الثاث يسف فغد ذا يسامن المعطاش قرق السلوين اتقوى ذا ثباب وان وانا كيسي يتعني يوان ذا وني من يكون شرشن مانا ثم خلاظا ميز وجم أثنى رب العسد وآتوا ليتاما ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوب الكبيرا فكثسني غجيران الشنسن وسف الديرث أين الهانس وين ديرين ورش صدق شلشن اتنمر الشنوان افندت بنفهم القران وان ألا في اليتامى فالكحوا ما طاب لكم من النشاء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده أو ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نخلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا توتوا سفها أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا مثل قادم سخة من أغاش تزوجهم إثراوين أي نثف غماما شناس أما ثلاثة مع ربعا مثوقات مرفع الدلم ونثرة في يوث نعتكرة في نثمر كم أثان ذو وقك قربا أقول لعدين في روين لي خيف تكتاست الصداق نشت تعممت إثراوين ذو قول ما فكات تكتاست لفغي نشت إجفتس حصل هدن <تكتش> ورثك شنوان دفكار بسعيش ميش ايوي ذو نظري القماش فكشنا دي ديش نادرسن في دي المسن ورضان وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان نشتم منهم رشد فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اشرافا وبدار انكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتموا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا أتجرفت غزيلا مرى وظنر أعمر نزواج مزبر ني ننسان إنسان أرفس النيلان ننسان أرتفرس أشتشم كوكب النجم مغورا والنيل لاذ غانيا في حلميد مشما مدوين يالاندي جلير اللي يشكنك ني وثام مسكمش ني رنشن نيجان بركه ما تربك حسبن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القرباء واليتاماء والمساكين فارزقوه منه وقولوا لهم قولا معروفا أسعى نحرشير جزن لقينك الندجان الويد للقروفا أسعى تحريش تناوين ذو قوينا كني دجان الوالدين دلقوا روبان أما دلوش ديك سمطاس ذو دي حريش ثبث يوجب مايلا حذر فاروق وذي قرفا وورثا ذي قجيرا ذي مغفان فكثس نذي السلام ذي المسنى ورزيثان وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قول سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسرون سعيرا إلا قوذا ذقوذا لكان دجن الدريا أرجم نيما من سن إلا قوذا أذ سبثنا ربيا أسنقرنا ولينفع وذا كنت سن أي ريب جيرنس الظلم أثنتم ستسن أردخل عبادنسن أذش من جهنما يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ لنثيين فإن كن نساء فوقفنتين فلهن ثلثا ما ترك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 فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما رب الله كني لسوصي ذي الورث بره ونوان أحريش ديون وقشيش أنسين يحريشن التولاش مالذي محتفر نسناث أذن أنسين يحريشن بينك النديجا مثل ليوث وحدش أسد من نصلي تركاش الولديني شقولي يوان في الشباين ديجام ميلليش على الراويش موش على بالراويش رولديني شي غورثن في سفتا نيمير ميلليش بعد رؤسه يعني غسان نغطرا فديجام رولدين د دريانوان و تحشم واكل نفعان اكد الفريضه الربيه أربثا يعلم كل شيء يسند ضب الجمور ولكم النصف ما ترك أجواجكم وإن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أدين ولهن الربع مما تركتم وإن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة النماء وله أهن وقت فلكل واحد منهم شدث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ساعة النص نصف ذقويا ذقويا ثلاثين انوان مو ذقيت الدريا ما يذقيت الدريا غروو نحنش وص ربعا ذقويا كني ذقويا ذا عدري وصي عاني وصات ناطرة عاني دجات وفتا عاليش وص ربعا ذقويا كني ذقويا مو ذقويا مرى الدريا ما ذا الدريا تيس ثمانين حق জুগে নী জ বেদরসা যান না তোরা রঙি বিজিমোর মে দিয়ে নাম তো মে সাহ খুল হুস মেলে আস বেদরি গো সাম না তোরা রঙ দিয়ে জাম ذلو صياغا ربي ربي كل شيء اشتجع ثابت دع تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحت هذا النهار خالدين فيها وذلك الفوج العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالد فيها له عذاب مهين في قسير صار ربي وضوعا ربي ذنفيس أثنى شكش مغل جنة سدني سفن الدواش دي ما ديكسرق قيما أذوين ذرفح مقرن وني أسان ربي ذنفيس إي تعديه لسينس أثنى شكش مغل فمش دي ما ديكسرق قيم إيشار عثابة هان والتي ياتين فاحشة من نسائكم فاشتشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمشكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كانت توابا رحيما تريد يخذ من الفحيشة ذي ثلوين أنه نقمث فلس ترضع ذهون الذين يجيان مرد شهدا أتتح بس منذ قخام ألا ماذا شمرة مثل نور بس تيقمى بريد واذا اكتخذ من ذهون الفحيشة لجل مقفض الزينة مح نفس النلمان دمن ماثوف النغار النصلحان أنفكم أرمي الشر في الحنام إنما التوبة على الله للذين يعملون الشوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليم حكيما وليست التوبة للذين يعملون الشيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتلان وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارَ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لهم عَدَى بِالنَّ الْإِيمَةَ التوبة يقبل ربيا ذو قول يخذ منك خسرا غفرين القلة موشنين هم بعد التوبة نشر القرب غفيدة ليثوب ربيا ربثان يعلم كل شيء يسنى يضبر رمور ورثل للتوبة في ذيك ليخدما بالسيات ما رد وضح ذلك المسلمة نشينيا أقري سوفا سرعا نغوذ كلا يمثن ننمكن ذلك فار وذلك نهجي الشن لا عتفرهن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النشاء كها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا ونوغوي ذكي يمنا ورونحن لسوار ثم تلونم بلرف غير وستعطر التساويم غفزواج إشتفكام حشمي اللخ ذمت الفحيش ذين ثبان أستعشر مكني لاخ ماذا قلت شرهم تت أهت شرهم إخلا رب ذي سألا يجعل الخير تستمقران وإن أردتم اشتبدال زوجين مكان زوج وآثتم إحداه النق فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثم مبينا وكيف تأخذونه وقد فضى بعضكم الى بعض وأخذنا منكم ميثاق غليظا مين لكل وثفغام المزوج سويل تفكمي وابعضي ساد أقنطر صداقا ساد تعلمت أرسوه زيكتش شما أم حكا جارت ذا تعديف رفما مقفعا أم حكا جارت كوليوني قرفر ويال ابوتر عاد صور وان ذجلان ورخ قران ولا تنكحوا ما نكح آباؤك من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقطع وساء سبيلا وزوج ثلاث سراوين سيزوج نبافة أثن ذاين نشمثا ذاين نشوكرها النطاش أريد لي ذا بذي الهان حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات لخ وبنات لخت وأمهاتكم التي أرنكم وأخواتكم من الرضاعة وربائبكم التي في حجوركم من نشائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من صلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد شلف إن الله كان غفورا رحيما وحرمت سلوا Yemma-twen d yessennwen, yessetmetwen dɛemt-nwen. Akken nurura d xal nnwan. Yessise n watmaten-nwan, Yessissen yesisemetwan, Yemma-twen nekken yessuḍan, yesmetwen susṭa, yemma s tlawin nwan, Tibibin yellan ɣurwan, Yemmas tezwaǧwen, Ḥaca ma ونشف اللون الى ثم ثلون ثلون ون وإذا كنني دلوم نرس نفتيس ثماثين أهتجم عمسك نيوين حشيني أعدى نفوث ربني أعفوه أطاس أرنو يتشوت الحنام عزب والمحصنات والمحصنات من النساء إلا ما ملكة إيمانكم طاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ولهن حلت ذي تراوين أن زوجان مزالوا الدبري تارعا حتى في ذاك تمركم ذكرتي أكيد فرض فاللون حلت في ذاك دقمان مات في كمسة صدق أعممت أتسي وجمي يدست الزواج مشيد أمريري ونلعق في ذاك سيست متعام فكتسة صدق نسيت ولي فرضي هذا ربي ولشف اللون وغريف ذو قاين فثم بعد مرة عين المصدق أربثا يعلم كل شيء يشلط بالرمور ومن لم يستطع منكم طولا من يجح المحصنات المومنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المومنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن ألهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات إخدان فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ونور نزمر ذهوان Sissus ad يوث yiwet di tḥerriiyin اللي Allla d taklatinin-nwen, tidak يا i yumnen, Yeɛrem ebbi amek tumnem. Aql-akken tettemyiiririm, Iilaq-awen adtzewǧem, Crad n yimalanen set, Fket-as sbeeq مشي ilaq, Ad tezewǧjem yid-s tezwaj, mačči d amriilw n laq, Ur فلاشت النفس العقاب اشتهرت الحريين ونميون يقذن ذهن ون ري صبرارا فزوج ما الصبر مخيرا ون ربي غفور رحيم يريد الله ليبيين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخرق الإنسان ضعيفا إفاون <تصفيق> دبيين ربي أذى ونملا بك خذما وإذا كي لنقف رنوان أكنا لي فوف اللوان أربثني أعلم كل شيء إشنا يضب الرمور أربي فغم أتضعا اكنا دي ثوف اللون وذي تابعن الشهوات ايونا فغاند ريمار اغل حرام ريمار مقرن ايو فغارب بذي الشيخف فلونين الضين اغلاب ذي الضعيف يا ايوه الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن طراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصريه نارا وكان ذلك على الله يشيرا فنو نوذك يمنان ورسرني جنوان هرون مبغر الحق حشمي اللي تشعران صردنب هرون ونقفر مننوان من اصنع بس غضيم يشحن تصفي اللون ولا يخدم من اي غير يتعدى مر نو يظرم اصلا الشكش ما رسمش ونغفري شهر انت تجتني بوك بايره مات عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من مكتسب وللنساء نصيب من مكتسب أسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما مثبعد المقرنين المعصيات في ذت ونهم أو نمحوق السياث مشطوحين أكون السشمدين أكتشمني الهان والجنة وثمني ثرينا كن سج فضل ربنا بعض ياراون غفية ظنين سعان يارجز النحريش ذقوينك انك سبن سعاد ثلوين حريش ذقوينك انك سبت ضربة ربي دير فضل ريش ربي كل سيع الميس ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والقربون والذين عاقدت ايمانكم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا كلي النقم شد وجدت النار يورثا في شراد الجن الوالدين ذو لكثي قربا ذو لكث مع هدم فكشفن وصيفن شان رب يشهد في كل شيء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض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 وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا دي الجزنيت المسؤولين أغفت روين شويا سيكفظ ربنا بعض أغفت روين ذويين إصرفني بقيرا شن تذكين نشرحا أصدوعة السحافظة دي الغيافين ديومار ربنا دي تيجي ني سوقازم الشن افتسط نصحم استعجر من القشوم مو يكفرا حتى وثم موضوع كنزين نيام في الدشتور تاع الضيف ربي ني ما في غاز ما في زاد الخيرفي اللي نه يرشن الشيكاع مولانا نشن يوم نسيان ويابسيام ما بغينا زم صلاحا اضربي وفقا جرشن اربي رمش كل شيء كيف نمكس الدون عمر الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرباء واليتاماء والمساكين والجار ذي القرباء والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن سبيل وما ملكة إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختال فخورا عبد صرب السقيمة الشمية ذي الشريك خذ مثيل والدين رحسان ذو إذا كوني قرفان لوجير ذي مغبان ذو الجار ذي القروفان وان ذو الجار كوني دي سوما ذو أفقي ذي ثلام ذو إنا بريد ذو إذا كوني ملك مذكران ربهم رحمة العلام أزوخي تكبيرا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا للكافرين عذاب مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وذا كنني بخل التمر مذنب بخل ففرنا ينزل دفكا أربي ذي الفطر اسم القرآن أنه قيشني الكفار لأعتبرتني لا هانا أذو ذي سكن الشيسان أكلت نظرني مهانا قلوا مين لس ربي ولس وشني اللاخار وإذا كيختارني الشيطان وإنما لا يري الشيطان لا مدكولي وليختار أمدكولي ثين فعن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 ذو قوين نرزق ربيا أربع ثانية عدمي السن ربي مريض الملا أولاد القدر وزواج الشيطوح نزع مثل لن الحسنة أتيزق لشحل ذح ليش ولكن نزع النسو غرس إجري لنذن فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا به ولا يكتمون الله حديثا أمكه ما لديناوين ذي مكوذلوا من الشهد أكيد ناويك تشيني أغفقيني للشهد السنين أمرت سفن الكفروني أعصان النبي ذي القرار أهن يسبر عنه أغفر بورك كل شيء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا لله بلي سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من غائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد طيبا فامسحوا بوجوهكم وإيديكم ان الله كان عفوا غفورا فلونويك يومنا ورسخرف في الظل ليس ماشي ليمس الكرم حشميلثارم مشيوك تقارم نصلمش الجنابه ورسقرف في الجامع حشم ماذا عدي كان حشميلثشفم ما لي في اللام نعم نغيوشا ديوان ون ديوان ذو قندا يرزا الرضو نغثموش في مرانغمان عديس غرطي موم ذي القاعة قوينز ديوان شير في تغفظ موننوان فنومي يفعش سننوان أثنى ربين يعفو أنو يتسمي حطاش المطرائل الذين أوتوا نصيب من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تظل سبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ما تضرروا إذا كنين يسعى أن الكتاب الذي تساغم الضرر أفغنوا نعرقوا بريض أربيش نعرقوا ننوان برك ماذا ربيضا مراي برك ربيضا معاون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 قال لن خادق ووثيين قال لفن المعنى بوال قارنة نسرع نعصان السرع يدور في السرع وقارنة نسرع قر وقال لن يسلع له رعينا مع محمد رعينا يعني ندعان الشر ووثيين استعواج نرسا وننسن هذا الجديد عندي الدين لو كان ديد دي من النسلان. يربح السرع يسمو قراغد أكلنا يا خير يناد الصواب وقمان لكن ربنا عليثا أشرك فرن وتمنح حسا شوية للتوراة يا أيها الذين أوت الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يحرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشيك بالله فقد افترى إثما عظيما أود إسعاني الكتاب أمن السوين دن نزير القرآن إيوكي دين تسعان قفرنم سحو ذموان أذو غرنم موسقنين الجهند في القرآن نغثم من عرقنين عرق واذي اعصن ذو جسل جمر رب ذي درو رب ذي عفو يا رام واذي سيق من الشيخ اذي يو انك نجفغ وير نشرك ربي يخدم الدنوب ذا من قرآن ألم ترأ إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسم مبين ما صاره دوي ذاك النيم ايشاكني ما نمشم ربي كنقسم رن افيزكيوني <تصفيق> فراه اصلا نور سوا درامن لو قصر قدروا خشلاو اسمك يكتبوا راه ربي بركاده في فناما ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء إعدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ما تظرروا إذا كنت يشعن حرشد الكتاب أمن أنش الجبت الجيبت للشيطان نغذي الشحاء نغذي الجان الطاغوت للشيطان نغذي الصناب أقرني وذي خفرا هذي كونوا سواء كات خفرا ايجل لنفعي ذي الحق ولا وذاكين يمنا لو ذي قنا على ربية ونرأينا على ربية وراش استفضى معا ون أم لهم نصيب من الملك فإذن لا يوتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتناهم ملك عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا ما نحرش لرحكم لو كانك نرسكا اي <تصفيق> مدنه لذاو زواز شوية تحنزه نحسن مدنه قاين يجن دفكار ربيا ذي فضريس نفكاد قبل يويد دي جاي إبراهيم الكتاب يكتمو سنين نفكي يجن دي غناء يحكم من سنة القرآن اللان ويداك يومنا نيس محمد اللان ويداك يتجان بركاثي مسل فرنو إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصريهم نارا كلما نضجت جلودهم بالدنا هم جلود غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت هذا النهار خالدين فيها أبدا لهم فيها إزواج متحرة وندخلهم ظلا ظليلا وذا شكني خفرا سليا نزل ننزل أثن نشوي دخل تمس مربني قلمان نسن أجند نبدري قلمان أكلت حسن سلعثاب رب ريتو وغلا فلان র কি উমন ক্যানি খদমন আস নি ম দি সফন দিক রিমন শানি উনি ইম্রহিক ইজত চালা إن الله يامركم أن تودوا لما نات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعد إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أربي لكم نديد سمر أتسيغم لما نات أنا مغذبا بنشت ما تحكمم جريم ذنن أشرع دي ذلك أثنى رب نصحك نيد سويني الهنطاش أربي جسردي ذراك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا قد ونجا وجئ يمنن ضعفث رب به ضعف من نبيام ذوي لي حكم الهوان ماثم خلف ما في حرام ارسغ الرب بالنبيام منهر الشريعه ما استحذغ ثمن احرب به وش لا خارث ذوينا يا خيرون يرهمت فروم ورس ألم ترأ الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنجل إليك وما أنجل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الطاغوت وقد ملوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلال بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ما teẓriḍ wid akken-nni am wakkenzzeɛma umnen,s kra d-nezlen fell-ak, d kra d-nezrin qbel-ik, Bɣan ad ḥkkamen غ الطغut ɣas akken ad teswamnen ad ren-s. ebɣa c ciṭan At t-nisfel, asfar-nni ameqqran, ma yellan an en يومن يشيرون ان سن المنافقين هذا للحن فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاؤوك يحذفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قول بليغا وما أرسنا من رسول الله ليطاع بإذن الله ولو إنهم الظلموا أنفسهم جاءوا كافستفر الله واستفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيما أمكخذ من مثغريد المصفى في النسن سكزوا النفس من النسن أمبعد الدسن غرش أكتجى لنستربيا উনশান দি দু وَمَن يَكْفُرْ بِالرَّسُولِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشدت ثبيتا وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما أجعنا قلغ سببيك مرومين أنك نلاق حجموا سندس حكما يجرسن فالم خلفن وسعن شريل الشك للقول وننسن القبرن للحكمي شكن تحكم ظلم اما اذا نفرض فالشن اهو نغفي من نون نغفرت غخ من نون ادروش ديك شنو شي خدمن اما نديرلي نخدمن اي سهل سوا ايضا الون يا خيرشن راهني سد في نفس فِرِنَ مَدَجِن دِنفُك شُغُورْنَج رَجْمُ قُرآن فِرِنَ دَشْنِمُج أَفْرِيدِنِنِ يَصُوبَن وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ ويظن ان ربي لن يفيه واذا كثر لذيرن ذوث في دين عام ربين في رم بي ذو يمنان يمنه هو ياللي الشك والشهاده بالشرحين تنذر رفقا يهان ارفض الرسول الربين يعلم ربيا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا فإن صابتكم مصيبة قال قد نعم الله علي إذ لمكم معه شهيدا ولئن صابكم فضوا من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كونو كغاويت هيومنن شادر فيمان نوان رفاداو قبل في السرب وعا نقبل في السد وكلم يقولو دي الشغرايان ما درحق يكون يدرمحنا يقرب بحمليه يمر اللي غيرشن ما در خيرد من ارم اشينيا اما كنور في في المسنيه اهلكم في الليل يث دويق <تصفيق> جس حجمق فوقات في سَبيد اللهِ ال الذيين يشررون الحياة الدناباخِ وَمنْ يقات في سبيد الله فقت لو يغلب فسوفَنتيه أجر عظم وَما لكم لا تقاتلون في سَبيل الله والمططافين من الجاد وال الننساءُدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها اجعل لنا من لدن كوليا اجعل لنا من لدن كنصيرا في سبيل هذا جهد وذا كده يغن نخر شلح يتندني ثان ونيتنغن ذي الجهاد أما يموتنغي غرب أجدن فكل مقرن ايغا روشتنا ملاع اغفف برث النيا الربية ذو يدكت وحقرا ذو الجزم تسلوين ذو الاشي مشطوحا وذو شقرنا بف النار السفاق ذو شدر ثدي مولاني شدي مجهال وقمض صور كمعا ون وقمض منغش الكن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغود فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وجاذكني يمنا تناغن في بريثة الربية ما لي وجاذني خفرا تناغن في بريثة الشيطان أنه ثرب عن الشيطان أركض الشيطان يضعف ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا زكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو الشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علي القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خل لمن اتقى ولا تظلمون نفلا ما تظiḍ wid yennan ttaṭṭaf ifassen-nwen, beddet tɣzaallit-nwen ket t zakat-nwen Mi d-effreḍ fell-as n tad waɛ deg-sen ttagaden di medden Am wakken ugaten Ṛebbi, ahat ugaden atarnan a الطراثة مليئة وخرض أغلاجر غشي قربد إينا سنربح للدنيس وليس عطيلة دفاك أثان دراخر سخير إيوين يبقى ثنا ربي أركن ضرز من سخشلاو أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله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 أسينثك صورك إن أسمى الرسول ربي كيف نكرقو ما بي القيب الفهم نوال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وتفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ميغريب شي جرهان ابن نزم اثنصفر في الضربيه ميغريب شي خسران اثنستوين يخدموا نشدها كذا بين مدان برك ما ضربكش هذان وانك نضوع على وكذا انشجع غرصا يوكلها انت عصر ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم متوكر على الله وكفى بالله وكيلا أفلا القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا الزكارن بيربح من مدى تحرن في الله أسبد الفرباء فيكسن أينك نزن دنيل ربثاني اختفذين أينك نزف ديرن تكرف ربيا بركامة ربي ذوكير أي غروع عرضنا أم شرفها من لقران يكلم شي صغو الرب أسفنهم خلف طاس وإذا جاءهم أمر من المنئة والخوف أذاعوا به والوردوه إلى الرسول وإلى أولي المر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتباتم الشيطان إلا قليلا ما يستثمدها اللامر أماذر من ناظر خوف السيوضن كل مضيق أمر فر نغر النبي نغر وذي سنن دي سن تير حصان الحقيقة لكن ينشف اللون الفضل ربي ذا الرحمات تيرت الشيطان أقلل وين جندهون فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلى نفسك وحرظ المؤمنين عصى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأس وأشد الانكيلا جاهد في سبيل الله له الكنذي منيخ السحرشو ذك يمنا أهثر بذي قراء يقوى بذي كفرا ذربك ونكفر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 وعون انغفين الهان أثيديا وضيش الحقيش وعون انغفت خصار أثيديا وضيش الحقيش ربا فان كل شي عسيد ما يرد في اللون الشلام وبعضي لا قسترم أخي ربا يندنا نغخنك ندنا ربا بيحزف في كل شي الله لا إله الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة العرب فيه وما نصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أكسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضد الله فلن تجد له سبيلا ربو لا شويه من السام اكري دي جماقه الحساد ذقوا النشاره الشك ورش واحد دران فيه هاكنسي هضر ربهم اي غير في فرق مغفشين لامر المنافقين المنافقين اللي جا يوم النصيرش يقولهم شنو نور مين انا رب يجرسنا اللخفار عني تبغى ما تهذون وأنك نظل للرب وأنك نظل للرب وش سرطان أفريد والدول تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا أمرت سافلنا كفرا أما كني كفرا نفني أشيري مكفكفك ورشقيمة ذي سن وذا كنا كني عيونا ألم ذايم الحجران غروان في سبيل الله مخدعا كن نتفصن نغصن لشو غيري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 فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا ليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا حشو ذي لن ذي القوم جروني السن العهد نغسند حيارا من خذ من الطرق يذون من ويدن سن لكن ذي كفر يا ربية فلو نهني ذي سلط اذق من التراد يذوان مع يذوان الشبن دفغنا هنا والرجن داف من ابريه ستجدون اخرين يريدون أن يامنوكم ويا من قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركشوا فيها فاللم ياتجلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان المبينا أستفهموا ذا النظام إذا قلنا كنا, كنا ربحا أذا القوم من سن كنا مثل الرنغة للخفر أذا رنغة للخفر مراجر نيمن من سن وربغن يذو انرهنا وارتفن فاشنان شان فلوان غسن غمتن كربوان داثن توفام واذا كنقموان دا بريد فلاشنم كاشن خذمان وما كان لمومن يقتل مومنا للا خطأ ومن قتل مومن خطأ فتحرير رقبة المومنة وديتن مشلمة للا أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فاتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ورئي لقر الممان هذا ينغل الممان من الساق حشم ورئي عن ذرا وننغل ورئي عن ماذا الممان هذا يفضل سمقارت يومنا هذا ينديا أشياء في مولانيس حشم يلنشمح ماذا الممان نقل لا نشجي يجعون ننوان هذا الفريات سمقارت يومنا ماي الذي جينا القوم يجراو ني يسني العايد في وجف اللشديه اتشفتي مورنيس ادي في فهم غرت يمنان وين نفر الشوير ادي يغوصي وقولا اكننه مش شبعان ذا التوبه يقبل ربي يا ربي عارف مش كل شيء يسني يضرب الرمار ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيما ونغن المؤمن عمد جهنم ذي الجزاس دماذي سليقيم أربثني زعف فلاش إنا لثيه كياش لأثبت من قرانة طاشف يا أيه الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيلوا ولا تقولوا لمن القائدكم السلم لاستموا منا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغاني مكهيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبيلوا إن الله كان بما تعملون خبيرا هنوين غوي ذاك يومنا مرس فرمغ الجهاد اتحق ورقر في ديرن في الله ونسلام اشتماسين المؤمن تفغامشين دونيث وغور ربي رغاني مطاش رغاني مدين دير بح ومجهد مرين نغذ وعداو ايش اللام قفاج اضربك حنن في اللوان اتحقث اثان ربي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 درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفور رحيما ولعدي نرى ذاك ينخلف من المؤمنين من برمس عنها العذار نهني ذاك فغن جهدا في سبيل الله سيسن ديما ننسن افضل ربهم جهد سيسن ديما ننسن غفيدك ينخلفا يشري الدرجه نشان مر يوادي ثنا ربيان شيلنا كنيرهان عن جنث افضل ربي بجهال غفيدك ينخلفا شجر مقرنطاش ذي الدرجه صغورس ذي دعف ويا كذا الرحماش ربي يعفو عطاش ارنوي تشور إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصطعفين في ضر قالوا ألم تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مؤواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المصطعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عاش الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وذي ظلمانا نسن قيما نجل الكفار ميسن قفضن الروح الملائك ننسن أنبو ونجيت الدام أنننسن كنين ضعاف ذي ثموثن جميلارا أنننس عني تضيق ثموث ربس حجرم উদি জহামাজ নি মহ ল ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراه من كثير وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يتركه الموت فقد وقع وجهه الله وكان الله غفورا رحيما ولي هجر النور يقسم حشان ابريث الربيه اذ يفدي الرباح أسوى الطاس كل شيء يوسع ويفغن ذكو الخميس أربيك هجر ذنبيس يبدو تليل أجلس يموت أربي يثبت رجلس أربي يعفونا الطاس أن يتشعر الحنى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتموا أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا ماذا سفرم ذي القعام ولشف اللون غريف مثس وزر مث ظليث مثو قذم ونخدما واذا كنين كفرا الكفارثني الدماء ذي عذونا ونفنا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم صلاة فالتقوا طائفة منهم معك ولياقذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياقذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لطفلون عن سلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من المطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حيكم إن الله أعد للكافرين عذاب مهينا مثل لي ذي سن ذي طال تزل لي ذي سن ذي إمام أتزل لي ذي سن اضطخم شاحن شن مش جدوي يفضلان ذ الفرنه في لون ويض هذا شن بعدك النير واذا كون الظل لرم ابو الظل ذ فيري الحجر نيمن شن هذا الطن الشاحن شن من نن واذا شفرن اش غفر المفرس لحن ون ذ القشنون اذهج من فاللون يهرجما ويشف اللون اللثم مثل انطرم الكفور نغلل ويذك يغمن أساسم صلاحا وان بس عسلما وان ربني هجي الكفار اللي اعتبرت نهانا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذ اطمأننتم فأقيموا صلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما مرسفك فاكم فظليت ذكر فربيا شي بالديا سيغي من ولا سيضس ماذا قرم غلمان كم رس تظلثن ون تظلثغف الممنين أثفرد سيقاتيش ورضا عفلت الزه وعداو ماذا قلت لا تنطرم إكو لذنه هنا تنطرم أما كني تنطرم غربة لا تسرجون أي نترجون علىها ربي يعلم شكل شيء يسنر يضب الرمور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 أن نزلت منك تكتاب يسلحق أحكمه المدن يسوي نخيم الله ربي ولسنسيري الخينين إذا محامير في ناعي ونن استغفر هي لاحظة ربي ربي أعفونا عطاس أرنو يشعر الحنان أولد الجدرغ في ذاك يتخنني من ربي أولي حمد الله أولا الخين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 أمن يكون عليهم وكيلا ميل لفرن غف مدن غفربور فيرنران من التايير السن يقول لا ذي قدمت سمشورا سرها درني وار يرضي ربي يحصينا خذما هاقلكون إذا جادرند فلسن ذيد من هوري جادرن ربي فلسن يوم الحساب نغم نهرس عن ذوكير ومن يعمل سوء أنه يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم ومن يكسب بث فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليم حكيم ونخذ من شك يهواه يظلم من نسي عصام ومن بعدك نذي يستغفر يجرسل وينثي خلقان أذي فربي يتسميح أنه يتشر في الحنى ونكسب كل ثمت أذن نقدر ذي منيش ربي كل شيء يسنغي طب الرمور ومن يكسب خطيئة نوثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وللا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرون كم شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ونخذ من شالخطا نغيخذ من রারী শার খ রেখ এ কিনে إثلذرت السناظ أثنى الفضل الربي ذا مقرن في اللحيطاش لا خير في كثير من نجواهم إلا من مر بشدقة ومعروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما أريل لخير ذكو طاس ذي الفضلان سني هدران حشوي النيت تامران سسدق ذوي دي الهان نغفر روغر مدن ونخذ من نشتن يفغى كان أرضا ربيا أما السنة دجد فيك لجردام ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إلا الله لا يغفر أن يحرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل غلالا بعيدا ونيت خلفنا نفي بعد مجد الحق ইখতারবিসার শখ মিয়া গরাম আর বোর আফুয়ার শুমন শরীফ নিবন এভদ উনিখরোহ ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقاد اتخذنا من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امننهم ولا آمرنهم فديوبتكن اذان العام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولي من دون الله فقد خسر خسرا مبينا حافظ النور جميع امثلج الجن ربي الشيطان العبذن والنيعصني في غرير بن عارف ربي ان ياذ شيطان يرد المدير ابيش أحريشي بانا لكسا أثنى الغلطات نصد معا أثنى مرأك نذج الزمن إمزغن الحيوان أثنى مرأك نذج بالدلن الخريقة يخرق ربيا ون يسقي من الشيطان أثنى مرأيس يجاربيا يخسر خسار كثبان يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مؤواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت النهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وما نصدق من الله قيلا أهني وعد أهني الصدمة. إن الشيطان ذا غروا وذاكي موكان إنسان فانا ذي جهنما ورزمالنا ذا سرولا وقاذا كن يومنا ذي الصلاح كان يخدمان أثنى نسكش مغى الجنة تدون ذي قسيسة فان دي ما ذيكسر قيما الواعدة الربية الصح أن نوكيكها الدرنتيذة ذي قواريسا مربية ليس بأمانيكم ولا أماني أهدي الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر نونثى وهو مومن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن حسن دينا ممن اسلم وجه لله وهو محسن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 وريد صفح من غير ربي الولي ولا معاون ونأخذ من خل الصراح أما تظهرنا هذا النساء يبنان استدرمو من وإذا الجنة تركش من أثنورت وضر من لو كانسر يقدر وخشهاو ويشبه من ميل ها الدين أمين يرمو مريش يا ربي يخدم الإحسان يثبع الدين الجبراهيم إما جنغا الحق ربي يقمي ظرهيم ذي حبيب قرف غرس ذي للربي شيلان ذي جنوان نغذي القاعان ربي يعلم شكل شيء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تركحوهن والمشطعفين من الوجدان وأن تقوموا لليتاما بالقشط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما أتضر في النشان تفثول ذي ثلوين إهنشان ربوين ذي ثلو ذي فينك ني وندغران لليث نل كتاب فيراوي في وجيرين في ذاك المورت تشكم اينك ني ثلاثه مرث بغو مستغرم هو رش واحد قران اشد مغرب وجيجن بالحق شرا الخيرات خمام اثنا ربي يعرميش وإن مرأة خافت من بعدها نشوذ وعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير وأحذرت لنفس الشح وإن تحشنوا واتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا مثل اسم الثقال ذكر قجشة يهمر نغذيش بالذيمانيش ولشف اللسن غريف مام صلحن هرسن ام صلحة بالعريف فنفتيس حملة شوح مثل عشر مسلحسان النثوق ثم ربية ربية ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتظرو هاك المعلقة وإن تصلحوا واتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واشعا حكيما أرثج للملس عذرم جرثل وننون أغشت عصم منون مقاروث مرث عطاش غريوثات الجمفايض أمثينا يتواع لقن مصر الحمث التواهم أربيع أربيع عفون عطاش أرنو يترضي حنا ماذا قلنا فارقا؟ كل ي يرق ربيع إذي الخزين في وسعان أربي الخزين في وسعن إذي السنة يضب الرمور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 وذك يسعني الكتاب قبرنون أولاد خنوية أقود صارت بهم أمنت ميل لخنوة خرم أثنى ربي تهي لي نش إخري اللين ذي جنوان إخري اللين وشكر ولله ما في السماوات وما في الأرض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 ما كما ضرب لوكيل لو كان دي بغا يكون الكس اما الدنيه ويويض يجمع ربيون الشتاء و بغا نربح من بغرس جرباح من يضرب. يا كذره خرف ربيش اللي درن يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والقربين إن يكن غنيا وفقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فنوه مويدك يمنا الشريطة غلجها الحق الشحيدة يا ربي أغسل في من نوان نغفل والدين نوان ذوي ذاكي كوني خاربا ذلغاني نغد الفقير أظر بك الزوار الحال أرتبع في الهواء أكوني بعد نغفل عدل نص معريق من هذا نغثو أخرى في الشذا أربي يحصكت خلم يا أيها الذين آمنوا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 ولا ليهديهم تبيلا خنونا ويذك يمنا أمن في السربي ذي النبيس ذي الكتاب يدين الزر غفن فيس يكو ذي الكتاب يدين الزر قبر أكان وني كفر نصر بي ذي المولوك ذي كتو فيس الربية ذي يوم الأخر يبعد وبردن صواب ويذكك يمنا هم بعدك إني هم بعدك ممنا هم بعدك إني, اني خفرا هم بعد زادا ذي الخفر أربصني عفو يرام ورسني السملة أريد بشر المنافقين بأن لهم عذاب نليم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي ابتغون عندهم العزة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 فشر المنافقين المنافقين وذك, وذك يومن سيرس ورمين نالا وقلون سن وغور سن العساب فقرحان وذك كان يتسقمن الكفار ضحبه من نسن الجن وذك كان يومن أفغانيس نذن عزا العزيق ذي العربية أفين نزلت في اللوان ذلك تفند السلام إمدنا له فرن سليا ثنيا ربيع ناس مصفرني يشت يتغي مثريا يحسن ألا ماذا دي نوار مولا خلكنا منهنيا أثنى ربنا ذي جمع المنافقين ذي الكفار مر ذي جهنما الذين يطربطون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكم معكم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 ذي جهن ونين الله ماذا الكفار قرمحا أسيننا مرغي هوية أذي كفاسنا نغي سلام أن منعكم ذي الممنين أذا ربنا لي حكما جروا اليوم الحساب أربري سخي مبريد الكفار غف الممنين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم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 ما يلكرن غفظة ليث أذكرن غرش سرعجيج باشكنت نظرا مدن ما ذكرنا ربي شوك كان أرفنك ولكا جغروي وغروي ونكني ظلر ربي ولم خرش سفظة بريض يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك رسل من نار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم وإن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكر عليما هنوما وإذا كيومنا هرتقمت الكفار ذي حبيب نتجم المؤمنين عني تفغمش تقمم يا ربي الدريلي بان بل لتستهرم العثاب أثن المنافقين ذي الجهب والدري ثمش ورث سعاد واثنين من عن حشاوي ذكي ثوفان صرحانا ينشف شذن اطفن ذي شاعر ربية صفان الدينة الربية وذي حرنان دغا المؤمنين أما شدي فكار ربية يجري المؤمنين لجري مقار أري اللي ولا يخذم أربي شاعر سفنين وان ماي الله شكرم ثم نم شكر يجري علم هزب. لا يحب الله الجهر لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدو خيرا وتفوه أو تفو عن شوء فإن الله كان عفوا قديرا أريح مدر ربي أعجل في الوال حشو حبش اللي يحكي علم ما يلد فينا من الخير ناس جم تكني يفر ناس ما فاهمون ايشون عشان ديني هذا رب ثانيه يا ناس بلدي عاقب ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وإذا كنت أخفران سربنا للمبياس فأنا ذوق من الفراق جربنا للمبياس وقامتنا من نسوى بعض أنا كفار سويضنين أكنت فرقا جرسا وذا كذلك الكفار الصح إن هجيسني الكفار لأعتبرتني هنان والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفور رحيما وجهك النيومنا أصرب بنا ذلك بياس وفريقنا له يرسن وإذا كنت نزن ذنفك رجورا سنسلوفا نسل ربنا يعفونا طعس أرنو يتشرد الحنى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من سماء فقط سألوه موسى أكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره فاخذتهم مستهقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فافنا عن ذلك واتينا موسى سلطان المبين اضرف انك ولي شعان الكتاب عند نزول ينر كتاب الجنيه عشان ظرفني موسى ايناك كنيوه ادنايا نناس حناغة ربية نفغط نظر عينانيا تغريد في اللسن السعقاء تسرغي في المضر من وقمنا عجمة عبدان بعد مضران المعجزات وانا يكون السم حسند نفكيس سيد موسى نرقوان ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاق غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبئاء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا نرفرش منيشن الطور ندرعي مين يجن العهد انسان من لي يشند في السبور اراكششمم اشجدم من ليش نرد على الدايث غفرح حرب باش نشف نتفدريش العهد اخوان ميخانن العهد عشان وفرش حنون القران بيا من غير الحق اقر معش ولو ان الناس واغل الفن الا ان رب ربني على جريمه فرن ورشم من ويط وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم اننا قلتم المشيه عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلى اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل الله إليه وكان الله عزيز حكيما أعلى جريم مخفرا في مريم ركتبه يوها ركتوبات مثلنا ننغى المسيح فعيسا ننغى الماسم مريم يلنا دمشي جاعة ربية غرثنا غير صلبا لكننا نبين شبهات وذاكي مخالفنا فلاس ذي شكاني شوك نذجاز ولا علي مسوى الشماء حسا مثلا عنه الظن غرثنا غير نارض الصح ارفعيه ربي غرث اربريتوا غرفة لان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 وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتذنا للكافرين منهم عذاب النريم كل حد هذا الكتاب هم سحيين؟ نوهين قبل ذي المساذي من يش يوم رقية مذييري فلسنا لدي شهد هميظر من ووذيين أنحر ماسن في ذي الهان اللتح اللتفلسن هم مش قراني من دين فغريث على الرب 19 شتنر ويت فلاش شتنل مدني غطر انهقوه فرن ليشن يعترف د لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والموت شكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنوتيهم اجرا عظيما ويارانا التصديخ سن ذرمونين وذي الشمنن ان يدين نزل في العيش ذوين تنزل قبري وذي بالدن غظا بيس الشفوق من الزكاه وذكاك سربه وسل خارف أدوه كملا فاك لجر دمقان طاس إنا أوحنا إليك كما أوحنا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويقوب والصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وَآتِيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا نوحايا بدمكا يجدن وحن نوح يكون لنبيا بعديس نوحايا إفراهيم أذي إسماعيل في إسحاق أذي يقوم يكون الأصباط عيش أيوب يونس الهارون السليمان نفكدي دوت الزبور ورسول قد قصناهم عليك من قبل ورسول لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكديما رسول مبشرين ومديرين لإلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيز حكيما يقول الانبيا وفيد نحكي عن قبل ذلك نحكي عنه بيها ترطى ربي موسى عين أن يملك لأو الحيا ذلك نحكي عنه سوف ندوى كنت وستعون مدن رعذر ربي بعد ذلك نحكي لكن الله يشهد بما أنزل إليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن ربدي الشهد سوين دين زرف الله إن زرف العلميز ذي الملائكة شهدا باركما ربك شهدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك هذا الله يشيرا وإذا كنني خفرا زجنت فابرذ الربين فأعذن وابرذن الصواب وإذا كيكفر ضرمان فاربسني عفو يلان وإسنك سمنا نبريد حسن نبريد غثمس لما ذيك سرق كيمن وإنها فربي يا أيها الناس جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما امد لنا ان يساد غرون الرسل الحق غربه فنوان امن فيش اكن يا خروان ما ترى ربي ان الشبين يلان بالجنون ناظر قاع ربي يعلم كل شيء يشني يظبر رماد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 له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أوذي شعان الكتاب وذين ذي مسيحيا ورسع داي الثلاش ذي الدنين ونرد قرص غفر بحشان الحق أثني المسيح عيسى ذنبش مريم كان ذنبدي شقع ربيا ذوالي في مريمها ذا الروح صغور صمي ييل امن الصربي الانبياش اردقر ثالثة ثلاثة برككنا يا خيرا وان ربا ثان حشا وحدش عليه ذي الشنيس مشاكنا ديش عميس اكذير دي شريلان اذي إك جنونا في القارة برككنا ربي ذو خير لن يستنتف المشيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأم الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاب نليما ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيرا و يتكبر المسيح اذيري ذكريه الربيا و دهني ملك قرضا في العباده اشني دي جمعيا كغرس اكننا حشب ملوذك النيومنن غير صح كان خدمان اشني هو في رجر انسان اشني الزجد في الريس يتكبر النفن يا لا اسف اني قرحا من غير بر الشفن امعاون ولا مشلك يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نور مبين فام الذين امنوا بالله واتصموا به فسييدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراتا مستقيما احمد افن يشكنيل البرهان غربه في اللون نزلت في اللون النور ايفن جاي النور نفير الاقرع معنا ملوذ يمن الشرقيه انا نقول غدعنا يا انس انا الشخ من الرحماش نضر في غريش ديك كان غراس اشني مجد هشينن ابري دي صوفن غراس يشتفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت نتن فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حضر ثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم أتظر في ناس انت الثوغ ناس نربوني في الثوغ أغفيني اللنذة من غور ماي اللوم ذنيموذ ودي جاران الدريا والحمس مثل الأتاوي النفس بينا دي جا أتظر في أنت وحدش مودي جاران ملتي الشمس لي شناف هذا و تشلي حريشان بوينك نديجا ملن وهمه خضران الججن يا كتشراوين انت خرفيا و حريش يا عبد الشافي السماش ايش بينا و نضرب بيها كنصغوا ما ربي كلشي